أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردتنا و فَرَدَ النُّورُ كُلَّ فِيهَا فِيهَا من كل زوجين اثنين وأهل وأهل Kilâ man sabâq alahi وَمَا مَنَعَهُ إِلَّا لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال tanu hunu mena ho kana fi ma zili kafirin ve kanam ve Sawi ila jebli, acımını وَحَالَ بِي نَخُومَ فَكَانَ مِنَ الْمُرَّةِ وقيل واستوت, واستوت على الجودي وقيل وعده وقيل بعدا. ونادنوا ربه فقال ربي إن بني إن بني من أهل وإن وَإِنَّ وَعْدَ ٱلْحَقِّ لَأَنْتَ حَكَمُ ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخسرين. Rila yanu upu bıtbı selamim <Sessizlik> mina mam mak wa wa mam thumma thumma قومك من قبلها بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلا وحلوا قومهم وَاجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْتَادَ لِيُضِلُّوا عَنْ قُلْ تَمَتَّعُونَ Qul ya ibadı, aldimanı, See خلق السماء والأرض وأنزل وأنزل من السماء إِمَّا. مراتر القلكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأمر وَخَرَّ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِبَيْنِ قَالَ لَكُمْ Ana la وبني وبني أن صدق سمعتم إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات تلا على سمسامعكم الشيخ عبد الحميد من قرية الفرفرية ألطنوز هطاي قرآن القيام عبد الحميد بن جين أربع شكوين دان هطاي ما تيسر له من سورة هود وإبراهيم اللهم أطبع أن تقبلنا هذا ما قرعنا ونور ما تلوناه مهديا إلى روح نبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل وتناسل بينه من الأنبياء والمرسلين وإلى روح أماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين وخاصة إلى روح والد والد والديه والدي والدي والد والدي والد والدي اللهم أرحم برحمة منك وأنت أرحم الرحيم واغفر لهم إنك أنت الأبور الرحيم سبحان ربك رب العالمين